ومن يزعلش منه أبداً أن المسيح يرى أن محمداً كذاب أنا بيزعلان منه هو حر إذا حسابه عند الله أنا زعلان منه أخروياً يوم الأيام فش مانع أبداً بس هو, هو عقيدته مبنية على ذلك وأنا أعطيه الحق في ذلك دنيا لأن الله يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر حقه يا أخي مدام دي عقدته بيتكلم عنها ويدعو إليه